وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخذ وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخذ وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات يضبع انواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنة السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره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 وادي وما ومن ومهما واذما واي ومتى وايان واين وان وحيثما وكيفما واذا في الشعر خاص باب مرفوعات الاسماء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 وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام اخوك ويقوم اخوك وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربت, ما وضربت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 المبتدا هو الاسم المرفوع عن العوامل اللفظيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند اليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر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 وهي ثلاثة اشياء كان واخواتها وان واخواتها وظننت اخواتها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 وأما إن واخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للإستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع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 تقول قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدني الفرس أردت ان تقول الفرس فغلقت فأبدلت زيدا منه باب منصوبات الأسماء المنصوبات أربعة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز واسم لا والمنادى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 وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر نحن قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن